بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواكعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة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 على سرر مرضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مقلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينذفون وفاكهة مما يتغيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مرضود وطلح منضود وظل مبدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة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 وَكَانُوا يُصِغُونَ عَلَى الْحَنِّ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا نَتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِضَامًا إِنَّا لَمَبَعُوتُنَّ وَأَفَأَوَنَ الْأَوَلُ قُلْ إِنَّ الْأَوَلِينَ عَلَى الْآخِرِينَ قُلْ إِن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقعة يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من ذقون فمالئون منها البطون فشاربون عليهم من الحمين فشاربون شرب الهدين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو لا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدّرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. نحن قدّرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى. أَلَوْلاَ تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمطوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم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 فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ وَأَنتُمْ حِينَ إِذِ تَعْظُونَ وَنَحْنُ أَقَرَبُ إلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَا كِلَّا تُبْصِرُونَ فَلَوْلا إِن كُنْتُمْ غَيْر مَدِينِينَ تُرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 سَنُزُلُّ بِالْحَمِيمِ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ